رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة قلت بلى يا رسول الله ولم أرد بذلك إلا الخير قال فصم صوم داود فإنه كان أعبد الناس وقرأ القرآن كل شهر قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك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 هذه الترجمة الغلو في القرآن عقدها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى للتحذير من الغلو في القرآن الكريم وسبق أن مر معنا أن أحوال الناس مع القرآن ثلاثة غلو وجفاء وتوسط وإلى ذلك الإشارة جاءت الإشارة في الحديث الذي مر معنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن من إجلال الله إكرام ذي المسلم وحامل القرآن غير الغال فيه ولا الجافي عنه فالحديث يدل أن الناس في القرآن ثلاثة أقسام أهل غلو وأهل جفاء وأهل توسط واعتدال وخير الأمور لا تفريطها ولا إفراطها وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى للتحذير من الغلو في القرآن الكريم والغلو تجاوز الحد الغلو تجاوز الحد والغلو في القرآن أن يتجاوز الحد في المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه مع القرآن الكريم فيغلو في القرآن إما بتحميل آياته ما لا تحتم... تحتمله من المعاني أو يغلو في القرآن بتحميل نفسه من تلاوة القرآن وقراءته ما لا تطيقه نفسه ولا تحتمله أو غير ذلك مما يكون من المغالاة ومن المعلوم أن الغلو تجاوز للحد وتجاوز الحد يأخذ ألوانا عديدة وصورا متنوعة وكثيرة ولهذا الغلو في القرآن الكريم يكون بطرائق كثيرة ووسائل متعددة ومتنوعة يجمعها هذا الوصف الغلو في القرآن الكريم ومن الغلو غلو الخوارج ولهذا صدر رحمه الله تعالى الترجمة بقوله فيه حديث الخوارج المتقدم حديث الخوارج المتقدم أي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه والذي تقدم معنا في باب إثم من فجر بالقرآن باب إثم من فجر بالقرآن وساق فيه رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد رضي الله عنه والذي ذكر فيه عليه الصلاة والسلام أنه تخرج في هذه الأمة أو يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وحلوقهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فالخوارج مارقة ومروقهم غلو في دين الله مروقهم غلو في دين الله تجاوز لحد الدين بالزيادة فيه بالزيادة في دين الله تبارك وتعالى ولهذا غلوهم تدين غلو الخوارج تدين غير مضبوط بضوابط الشر بل بمغالاة وتجاوز للحد وانفلات الناس أو, أو بعدهم عن دين الله تبارك وتعالى إما يكون بتدين يزيد فيه الإنسان عن حد الحد المشروع أو يكون بترك التدين فالنحراف عن الدين يأخذ منحين إما بتدين يتجاوز فيه الإنسان حد التدين المشروع بغلو أو يكون انحراف بترك التدين هذا انحراف وهذا انحراف الأول يقال له غلو والثاني قال له جفاء فمن تدين تدينا زاد فيه عن حد الشرع فهو غالي غال في دين الله ومن ترك التدين بما شرع الله سبحانه وتعالى لعباده فهذا جفاء والترجمة معقودة لبيان النوع الأول وهو أن الإنسان يتدين تدينا يتجاوز فيها حد الدين تنطعا وتعمقا وتحدلقا وتكلفا وزيادة في دين الله تبارك وتعالى والشيطان تعاذنا الله منه اللهم أعذنا جميعا من الشيطان له على الإنسان مدخلا له مدخلا على الإنسان وينظر ويشام القلوب وينظر في ميولاتها إن وجد الشخص صاحب تدين يحب الدين يحب الصلاة يحب العبادة يحب الطاعات إذا وجده صاحب تدين دخل عليه من جهة التدين ودعاه إلى الزيادة قال لا هذا لا يكفي زد هذا لا يكفي فيجعله يزيد في الدين حتى يخرجه من الدين غلوا فيه وإن وجد الشخص ضعيف التدين أخذه ما الشهوات وزين في عينه الشهوات حتى يبعدوا عن الدين من هذه الناحية ولهذا قال أهل الإلم مدخل الشيطاني على الإنسان إما من طريق الشبهة بالغلوف الدين أو من طريق الشهوة بالجفاء في دين الله تبارك وتعالى فهذا أن يمدخلان للشيطان على الناس وقبل أن يدخل على الشخص في أحد هذين الأمرين يدرس حالته وينظر ميولاته ثم في ضوء ذلك يملع عليه إما مسلك الغلو في دين الله تبارك وتعالى أو مسلك الجفاء وكل منهما مضيع ولهذا قال أهل العلم ولا يبالي الشيطان بأي الأمرين يظفر لا يبالي أن يظفر من الشخص إما بغلو أو بجفاء المهم أن يخرجه عن التوسط والاعتدال المهم عنده أن يخرجه عن التوسط والاعتدال فإذن الغلو في دين الله هو تجاوز في أمر الدين عن الحد المشروع المأدون به شرعا في كتاب الله سبحانه وتعالى ومن أمثلة ذلك حديث الخوارج و تقدم عند المصنف رحمه الله وتعالى ومضى شرحه والكلام على معناه في موضعه قال وفي الصحيح عن عبد الله ابن عمر عندنا ابن عمر ها كلها ابن عمر هو ابن عمر وفي الصحيح عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تصوم الدهر ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة هذا تدين يعني أعماله رضي الله عنه وأرضاه تدين واجتهاد في العباده والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهذا شاب من شباب الصحابة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين قال ألم أخبر أنك تصوم الدهر بمعنى أنه يصوم كل يوم لا يفتر ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة وهذا أيضا كان قبله حديث النبي صلى الله عليه وسلم معه قبله قصة وهي أن عبد الله بن عمر تزوج ثم كان والده عمر بن العاص يأتي إلى البيت يسأل عن حاله ويسأل زوجته كيف عبد الله فتثمي عليه وعلى عبادته وعلى ديانته قالت لكن منذ دخلت عليه ما كشف لي سترا ما كشف لي سترا تزوجها وهي عنده في البيت ولم يتفرغ لينظر إلى زوجته في عبادة إما الصيام في النهار والليل قيام وليس عنده وقت يجلس مع زوجته قالت أنه خير ما يكون وأثنت على دينه وعلى عبادته قالت منذ أخذني ما كشف لي سترا فهالها الأمر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال ألقني به فلما التقى به عليه الصلاة والسلام قال ألم أخبر والذي أخبره والده قال ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة فكان كل يوم يصوم والليل تهجد وقراءة القرآن إلى أن يصبح مجتهدا رضي الله عنه وأرضاه في العبادة قال قلت بلى يا رسول الله ولم أرد بذلك إلا الخير انتبه لها للكلمة ولم أرد بذلك إلا الخير من يخطئ بالزيادة في التدين من, من يكون خطأه بالزيادة في التدين غالبا لا يكون فعل ذلك إلا إرادة للخير وحبا للخير لكن ما كل من أراد الخير يدركه ولهذا من القصص اللطيف في هذا الباب أن أحد الصحابة رضي الله عنه في يوم عيد الأضحى جاءته فكرة ربما أغلبنا يقول جميلة جدا جاءته فكرة وهي أن يذبح الأضحية قبل صلاة العيد قبل صلاة العيد لماذا؟ فكرته أنه يذبحها قبل صلاة العيد ويسلخها ويهيئها بحيث لا ينتهي الناس من صلاة العيد إلا وهي جاهزة مطبوخة ويكون أول من يقدم للناس الطعام بعد صلاة العيد مسابقة في الخيرات ومسارعة للبدل والنفقة مبادرة في أعمال الخير ما أردنا إلا الخير فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له قال شاتك شات لحم يعني ليست أضحيها شاتك شات لحم هل أسعفه أو ساعده إرادة الخير في أن تكون أضحية مقبولة قال شاتك شات لحم بمعنى إن كنت تريد أن تضحي فلتضحي بأخرى تكون بعد الصلاة لأن الذي قبل الصلاة خارج الوقت مثل الذي يصلي قبل الظهر يصلي الظور قبل دخول الوقت يأتي بالعمل قبل وقته هل يسعفه أن يقول والله أنا أحب الخير و أريد في الخيرات ومن شدة رغبتي في صلاة الظهر و عليها صليتها قبل الأذان يقبل من هذا الكلام لا يقبل فغالبا الزيادة في العمل تكون عن إرادة الخير لكن إرادة الخير وحدها لا تكفي في قبول العمل إرادة الخير وحدها لا تكفي في قبول العمل بل لا بد أن يكون العمل موافقاً لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أخذ يوجهه عليه الصلاة والسلام قال الصم صوم داود فإنه كان أعبد الناس وهذا فيه اختصار في بعض الروايات عمره عليه الصلاة والسلام أن يصوم يوماً من كل شهر ثم يومين ثم ثناث إلى وهو يقول أستطيع أكثر من ذلك إلى أن قال نهو عليه الصلاة والسلام فصوم صوم داود صوم صوم داود فإنه كان أعبد الناس فإنه كان أعبد الناس قال أستطيع في بعض الروايات قال أستطيع أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك, لا أفضل من ذلك أن يصوم يوماً و يترك يوما وقال له اقرأ القرآن كل شهر اقرأ القرآن كل شهر قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك الآن إني أطيق أفضل من ذلك قال فقرأه في كل عشر كل عشر أي ليال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك اقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك لاحظ الآن الحد جعل عليه الصلاة والسلام الحد ما بين الشهر إلى إلى أسبوع جعل الحد ما بين الشهر إلى أسبوع يعني أول ما بدأ معه قال في شهر فبمعنى أنه لا يمر شهر ولا يختم العبد القرآن لا يمر شهر ولا يختم القرآن ويقوم لا يقرأ, في أقل من سبع ليال. لا يقرأ في أقل من سبع ليال وجاء في بعض الروايات أنه قال لهم ثلاث لكن يقول شيخ الإسلام بن تيمية أن الأصح في ذلك السبع جاء في بعض الروايات خمس وفي بعضها ثلاث قال أن الأصح هو السبع قال ولا تزد على ذلك والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبون القرآن سبعة احزاب بحيث أنه كل أسبوع, يختم كل أسبوع يختم يحزبونه سبعة أحزاب وتحزيبهم للقرآن بالسور تحزيبهم للقرآن بالسور وهي طريقة سهلة جدا ثلاثا خمسا سبعا تسعا أحد عشر ثلاث عشر ثم المفصل ثم المفصل بدءا من قاف والقرآن المجيد فكانوا يحزبونه بالسور ثلاثا أي ثلاث سور ثم خمس سور ثم سبع سور وهكذا كانوا يحزبونه رضي الله عنهم بهذه الطريقة حتى يختم الواحد منهم كل أسبوع ختمه فهذه كانت طريقتهم في تحزيب القرآن وقراءة القرآن وهو الذي أرشد إليه عليه الصلاة والسلام عبد الله عندما قال له فقرأ في كل سبع ولا تزد على ذلك ولا تزد على ذلك فنبه عليه الصلاة والسلام إلى هذا المنهج ولا يشدد على نفسه بالعمل وبالعبادة وبالصيام ثم يأتي على الإنسان يوم يضعف بدنه ويضعف نشاطه وقليل يحافظ عليه العبد خير من كثير ينقطع قليل يحافظ عليه ولا يمل منه خير من كثير يأتي به ثم يمل منه ويتركه والمطلوب من العبد أن يعمل من العمل ما يطيق ولا يكلف نفسه بأعمال ينشط لها بضعة من الزمان ثم يمل منها ويترك العمل ويترك العمل. فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى ذلك أن يصوم صيام داود يوماً يصوم يوما ويفطر يوما وأن يقرأ القرآن في كل سبع ولا يزيد على ذلك ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون المتنطعون هم المتشددون في غير موضع الشدة من يشدد على نفسه في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في غير موضع يعني أو في غير ما يشرع أو يؤذن له بذلك مثل النفر الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وعن حالة في بيته فكأنهم تقاللوها كأنهم تقاللوا العبادة فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفضل قال الآخر وأما أنا أصلي ولا أرقد قال الثالث أما أنا لا أتزوج النساء أما أنا لا أتزوج النساء فبلغ ذلك النبي عليه الصلاه والسلام وحذر من عمل هؤلاء وقال صلى الله عليه وسلم اما انا فاصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني ومن عن سنتي فليس مني واهل العلم رحمهم الله يقولون إن.... نبي عليه الصلاة والسلام لا يقول كلمة.. ليس مني إلا في أمر كبير لا يقول كلمة ليس مني أو ليس من إلا في ما هو كبير أما الأمور الصغائر أو اللمم لا يقول فيها عليه الصلاة والسلام أو في من فعلها لا يقول في حقا ليس مني مما يدل على كبر هذا الأمر وأن هذا مخالف مخالفة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بالتشديد على النفس فهنا يقول عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون هلك أي تحقق هلاكه من كان متنطعا يعني يجدد على نفسه في الدين وفي أعمال الدين وعبادات الدين وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر إن هذا الدين يسر. ولا ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة, غلبه. فسدد وقاربوا وأبشروا سددوا أي احرصوا على السداد وهو إصابة السنة والهدي الذي كان عليه صلوات الله وسلامه عليه وقاربوا أي إن لم تتمكن من السداد كن قريبا من السداد كن قريبا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام فمن كان من أهل السداد أو أهل المقاربة فله البشارة قال سددوا وقاربوا وأبشروا نعم ولأحمد عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ثم أورد هذا الحديث عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تغلو فيه ولا تجفو عنه حتى على قراءة القرآن عناة بالقراءة والتغفيل والمواظبة على قراءة القرآن الكريم ومنبها بذلك أن يقرأ على السجية بدون تكلف بدون تكلف وبدون تنطع وإنما يقرأ على ما يسهل عليه ويتيسر له دون أن يتنطع أو يتكلف قال اقرأوا القرآن أي على ما تتيسر وسهل على ألسنتكم أن تقرأوا به ولا تغلو فيه ولا تجفعا ولا تغلو فيه ولا تجفعا حذر من الغلو وحذر من الجفاء والغلو والجفاء. قد يكون في القراءة نفسها يعني طريقة الترتيل وقراءة القرآن فالغلوء في قراءة القرآن وترتيله بالتمطع والتكلف والمدود والإيمالات التي هي زائدة عن الحد وقدمها السلف رحمهم الله تعالى أو يكون بأن يهده هدا فلا يأكل الحروف ويأكل الكلمات أثناء قراءة لا ذاك غلو وهذا جفاء من يقرأ وهدا وهمه أن يخلص منه ويأكل من كلماته ومن حروفه أثناء قراءة هذا نوع من الجفاء ومن يتنطع ويتكلف هذا عنده نوع من الغلو والحق قوام بين ذلك أيضا يكون الغلو والجفاء راجع إلى المعاني والفهم فمن حمل معاني أو آيات القرآن من المعاني ما لا تحتمله هذا غلو ومن ترك تدبر القرآن وفهم معانيه هذا جفاء والحق قوام بين ذلك أيضا في جانب العمل بالقرآن جانب العمل بالقرآن من شدد على نفسه بالأعمال فيما لم يدل عليه القرآن يكون غلأ في جانب العمل ومن ترك العمل بالقرآن الكريم فهو في جانب الجفاء إذن قول عليه الصلاة والسلام لا تغلو فيه ولا تجفع يرجع إلى الثلاثة الأمور قولا لا تغلو فيه ولا تجفع يرجع إلى الثلاثة الأمور يرجع إلى القراءة ويرجع إلى الفهم ويرجع إلى العمل فكل من هذه الثلاث يكون فيها غلو وجفاء وتوسط واعتدال وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا افراطها. قال ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به لا تأكلوا به أي لا تجعلوا القرآن غرضاً لتأكلوا به الطعام وتجمعوا به الأموال لا تأكلوا به فبعض الناس جعل مهنته مهنته أن يأكل بالقرآن أن يأكل بالقرآن يعني بمعنى أنه اتخذ ذلك وظيفة يساوم حتى لو كان صلاة حتى لو كان صلاة يطلبون من أن يصلي بهم مثلا التراوية يقول كم تدفعون كم تدفعون يساوم على ذلك ف مثل وهو من أشنع الصور في هذا الباب من خصص أنفسهم للمآت تجد حافظ القرآن حفظا متقنا من أحسن ما يكون ومهمته إذا كان عند أناس ميت أو وفاة ساوموه أن يأتي ويقرأ هو مجموعة على شاكلته يقرأ ختمة ويتساومون معه على القيمة على القيمة ثم يأتي مع مجموعة ويقرأون ختمة في بيت الميت ويجعلون ثوابها الميت ويدفعون له مقابل قراعة أهل العلم رحمهم الله قالوا هذه القراعة لا ثواب عليها لأن الذي قرأ الذي قرأ تلك الختمة تعجل أجرها ولم يتأجل ساوم مع الأجر وأعطوه الأجر فما هو ذاك الثواب الذي سيهدونه لميتهم من هذه الختمة التي أخذ صاحبها أجرها معجلا تعجل أجرها ولم يتأجل ودفعوا له المبلغ ثم يقولون ثوابها لميتهم أي ثواب هذا وقد أخذ صاحب الكراءة أجرة الكراءة تعجل ثوابها على أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشرع إهداء ثواب قراءة القرآن للأموات على خلاف في ذلك بينها العلم لكن الصحيح أنه لا يهدى ثواب قراءة القرآن للأموات لعدم وجود الدليل على ذلك ويبقى الأمر على الأصل وفي الذي دل عليه قوله وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فإذن قوله عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا بالقرآن نهي عن أن يجعل قارئ القرآن وحامل القرآن وحافظ القرآن القرآن غرضا له ليأكل به ليأكل به أما إذا كان لم يجعله غرضا وصلى بالناس وكان مخصصا من ولي الأمر جعل لمن يصلي بالناس أو كان يحفظ في وخصص ولي الأمر للمحفظين شيئا هذا لا حرج في أخذه لا حرج في أخذه ولا, ولا يتناول قول عليه الصلاة والسلام ولا تأكل به ولا تأكل به قال ولا تستكثر به ولا تستكثر به ولم يحدد عليه الصلاة والسلام نوعا من الاستكتار ليتناول كل استكتار سواء استكتار بالمال أو استكثار بالأتباع والصيت والشهرة وغير ذلك لا تستكثروا بالقرآن لأن حفظ القرآن وتلاوة وترتيل إلى غير ذلك قربة لله سبحانه وتعالى وهو من أعظم القرب التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فلا تجعل هذه القربة الحضوظ الدنيوية او المطامع الدنيوية من مال أو شهرة أو غير ذلك نعم وعن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته كأنها بضمن الهمزة لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه رواه أبو داود والترمذي ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث حديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أي لا أجدن وهذا النهي نهي لنفسه عليه الصلاة والسلام قال لا ألفين ينهى نفسه والمراد نهيهم أن يفعلوا هذه الأفعال نهيهم أن يفعلوا هذه الأفعال فنهى نفسه أن تراهم على تلك الحال والمراد نهيهم عن فعلي تلك الأفعال قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته متكئا على أريكته والأريكة هي السرير الذي يجلس عليه ويكون و, و يكون أيضا في نوع من الطرف متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري ومتكى على أريكته وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا تحذر عليه الصلاة والسلام من هذا النوع من الغلو في القرآن الكريم بأن يقول القائل ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه بمعنى أنه يعطل السنة وهي بل إن الله سبحانه وتعالى في القرآن نفسه قال وما ينقق عن الهوى إنه وإلا وحي يوحى وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والآيات في القرآن التي فيها الأمر بطاعة الرسول مقروناً بطاعة الله كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى والآيات التي في تحكيمه والأخذ عنه والإتمار بأمره في القرآن كثيرة جداً فالذي لا يعمل بسنته هو في الحقيقة لا يعمل بالقرآن الذي لا يعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة لا يعمل بالقرآن ومن فقه الصحابة في هذا الباب أن امرأة جاءت إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وسألته عن حكم من الأحكام أظنه الوشم أو النمس سألته عن حكم من الأحكام وقال لها إن قرأت كتاب الله وجدته قالت قرأة المصحب من أوله إلى آخر ما وجدته أخذت تقرأ القرآن وتبحث في القرآن آية فيها النهي عن النفس قالت قرأته من أول إلى آخر ما وجدت قال إن كنت قرأته وجدته ثم بيّن لها قال الله يقول وما آتاكم من رسول فاخدوا وما نهاكم عنه فانتهوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامس وابن مسعود رضي الله عنه يقول لها إن قرأت القرآن وجدته بمعنى أن الذي في السنة وما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو يعتبر من أوامر القرآن لأن الله قال في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتعوه وإذا كان القائل يقول أنا لا أعمل إلا في القرآن مثل هذا الذي يتكى على أريكته ويقول ما وجدته في كتاب الله ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه أين في القرآن النصة أن الظهر أربعا العصر أربعا المغرب ثلاثا أين في القرآن تفاصيل أعمال الحج قد قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي وقال في الحج لتأخذوا عني من أسككم أين هذه التفاصيل أين نجدها في القرآن أيضا تفاصيل الزكاة والأنصبات أين نجدها في القرآن قل مثل ذلك في أعمال الدين الأخرى فالواقع أن الذي يقول لا أعمل إلا بالقرآن هو في الحقيقة لا يعمل حتى بالقرآن وليس من أهل القرآن وانتسابه إلى القرآن انتساب كاذب وعمله هذا نوع من الغلو في كتاب الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك أشد التحذير قد وجد في القرون المتأخرة طائفة سموا أنفسهم القرآنيون وقالوا لا نعمل لا بقرآن والنبي عليه الصلاة والسلام حذر منها هؤلاء في هذا الحديث ونظائره مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ودعوة أنهم لا يعملون إلا بالقرآن هي دعوة كاذبة لأن من لا يعمل هو في الحقيقة لا يعمل بالقرآن قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اتباع المتشابه في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب فقال إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب ما جاء في اتباع المتشابه أي المتشابه من آية القرآن لأن آيات القرآن الكريم على قسمين آيات محكمات وآيات متشابهات كما قال الله عز وجل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات فآيات القرآن على قسمين قسم محكم وقسم متشابه والمحكم هو واضح المعنى ظاهر الدلاله. المحكم هو الذي معناه ظاهر وواضح وبين وجليل و المتشابه أي معناه ليس ظاهرا لكل أحد معناه ليس ظاهرا لكل أحد فالقرآن آياته على قسمين آيات محكمة معانيها واضحة جدا وجلية وظاهرة و آيات فيها اشتباه معناها فيها اشتباه و شيء من الخفاء ليس معناها واضحا أو ظاهرا أو جليا فحذر أو عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة للتحذير ممن يتبع المتشابه يتبع المتشابه قد قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوينه أي أن هناك فئة من الناس وهم أهل زيغ وضلال طريقتهم في التعامل مع القرآن يبحثون عن الآيات المتسابهات ما معنى متسابهات؟ أي معانيها فيها سين من الخفاء عدم الظهور والوضوح فيثيرون هذه المتسابهات ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فيتبعون المتسابه والغرض من ذلك إثارة الفتن وتشكيك الناس في عقائدهم في عباداتهم في أديانهم إلى غير ذلك هذه طريقة أهل الزير فالمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة للتحذير من هذا المسلك وأورد ما جاء في الصحيح من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات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 ليس تشابها مطلقا بمعنى أن, أن يقال أن في القرآن آيات متشابهة تشابها مطلقا بحيث لا يفهمها أحد مهما رصخ في العلم هذا لا يقال وإنما التشابه الذي في الآيات من حيث المعنى هو تشابه النسبي يعني يخفى معناها على كثيرين ولكنه لا يخفى على الراسخين ولهذا فيه قراءة للآية بالوصل بالوصل باعتبار أو بملاحظة هذا المعنى في فهم معنى التشابه لأن التشابه إما أن يراد به من حيث المعنى كما أشرت أو يراد به من حيث الكن والحقيقة إذا كان المراد بالتشابه من حيث الكن والحقيقة فيجب الوقت على وما يعلم وتأويله إلا الله أما إذا أريد بالتشابه من حيث المعنى وهو المراد عند المصنف هنا رحمه الله تعالى فالراسخون في العلم يعلمون تأويله ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله ومجاهد قال قرأت القرآن على ابن عباس آية آية أقف عند كل آية وأسأله عن معناها فهذا التشابه في المعنى مرتفع عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وهو من الراسقين في العلم الذين يعلمون تأويل المتشابه أي معنى المتشابه ولهذا يصح الوصل أن تقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون فيه أي أن الراسقون في العلم يعلمون تأويل المتشابه من حيث المعنى المتشابه من حيث المعنى شاهد القول من هذا الحديث والسياق المصنف له والآية الكريمة التحذير من طريقة أهل الزيق طريقة أهل الزيق اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة الراسخون في العلم طريقتهم في المتشابه رده إلى المحكم لأن الله وصف المحكم من آيات القران بقوله هن أم الكتاب وأم الشيء أصله والذي عليه المعول وإليه المرجع فالراسخون في العلم يعيدون المتشابه إلى المحكم فينجلي ويزون التشابه أما الزائغون أهل الزائغ فإنهم يتبعون المتشابه ويبحثون عن المتشابه لغرض في نفوسهم وهو ابتغاء الفتنة ابتغاء الفتنة يقول عليه الصلاة والسلام لما قرأ هذه الآية إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله ما المراد بقوله سمى الله أي بقوله وأما الذين فأما الذين في قلوبهم زي أي سماهم زائغين أولئك الذين سمى الله أي سماهم زائغين فاحذروهم أي احذروا طريقتهم بمعنى أن الإنسان إذا وجد من الناس أناسا يتبعون المتشابه يتبعون المتشابه ويترك المحكم ويترك المحكم من آيات الله سبحانه وتعالى أضرب لكم مثالا واحدا ولم على ذلك كثيرة من يتعلقون بغير الله من يتعلقون بغير الله دعاء والصغاثة من الأموات والمقبورين سواء أنبياء أو أولياء أو غير ذلك كم في القرآن من الآيات المحكمة البينة التي فيها الدعوة إلى إخلاص العبادة لله كم في القرآن من الآيات والأمر بإخلاص الدعاء لله وأن الدعاء حق لله وأنه لا يسأل إلا الله ولا يدعى إلا الله كم في ذلك من الآيات كثيرة جدا ومحكمة واضحة ومعناها بين وظاهر تجد أقوام يتركون هذه المحكمات كلها البينات لزيغا في قامة في قلوبهم ويتبعون المتشابه يتبعون المتشابه ثم من خلال المتشابه يريد أن يقرر هذه الممارسات الخاطئة التي يدعى غير الله سبحانه وتعالى مثلا قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموته بل أحياء عند ربهم يرزقهم يأتي لهذه الآية ويقول الأنبياء خير من الأولياء والله سبحانه وتعالى قال إن الأولياء أحياء في قبورهم إذن الأنبياء أحياء في قبورهم وما دام الأنبياء أحياء في قبورهم يجوز أن نسألهم انظر كيف يبني الكلام بعضه على بعض والآيات المحكمة الواضحة التي فيها إخلاص العبادة لله وأن لا يجعل مع الله ندا في العبادة والدعاء والصال هذه كلها يجعلها أو يهمشها ولا يلتفت إليها ويأتي إلى مثل هذه المعاني ومن خلالها يريد أن يصل إلى هذا المعنى أحد العوام من أهل التوحيد التقى برجل من هؤلاء أو لقيه رجل من هؤلاء فأراد أن يلقي عليها هذه الشبه أراد أن يلقي عليها به الشبه وأنهم أحياء إذن نسألهم وندعوهم فلما انتهى من كلامه ماذا قال ذلك العامي الموحد قال إن الله سبحانه وتعالى قال عنهم أحياء الله قال عنهم أحياء عند ربهم يرزقون ان عند ربهم يرزقون ولم يقل يرزقون هذا عامي. قال ان الله قال احياء عند ربهم يرزقون اي الله يرزقهم ولم يقل يرزقون لو قال يرزقون نسالهم لانهم يرزقون لكن الله قال يرزقون انا لا اسالهم انا اسال الذي يرزقهم فرد عليه بالايه نفسها التي هو يحتج بها على باطله وظلاله وتعلقه بغير, بغير الله الشاهد ان من في قلب شيء من الحراف والتعلقات الباطلة تجد يترك المحكم من آيات القرآن الكريم ويتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وأعظم فتنة تكون للناس صرفهم عن عبادة الله إلى عبادة غيره باتباع المتشابه يثيرنا أشياء من المتشابه ويسوسون على العوام وعلى الجهال حتى يحدثون عندهم تعلقات باطلة بغير الله سبحانه وتعالى سؤالا أو دعاءا أو استغاثة أو غير ذلك من التعلقات الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان واجبنا في هذا الباب بينه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح المخرج في صحيح مسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابها منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم ما معنى احذروهم ما معنى احذروهم هل معنى ذلك أنك تسمع عليهم وتقول ماذا عندك وتكتب كلامهم في ورقة وتنظر في أقوالهم قال احذروهم يعني ابتعد لأنه يجمع لك أشياء متشابقة تشكل عليك هي عند العلماء الراسخين ليست بمشكلة ومجاب عنها بوجوه كثيرة لكن المبتدى وطالب العلم او العامي اذا استمع الى امثال هؤلاء شككوه وقال قال العامي هذا لا جواب عليه وما علم ان اهل الرسول في العلم والبصيرة في دين الله تبارك وتعالى يجيبون عنها بوجوه كثيرة ترد باطلة المبطلين وتدحب زيف المضلين فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هؤلاء قال اذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم وستأتي معنا قصة صبيق بن عسل وهو ممن كان يتبع المتشابه وأدبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وستأتي قصته قريبا نعم وقال عمر رضي الله عنه يهدم الإسلام زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين قال وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهدم الإسلام زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين هذا المعنى المروي عن عمر أيضا روية مرفوعا بإسناد ضعيف أخوف ما أخاف عليكم ثلاثا شاء في حديثي يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم ثلاثا وذكر زلة عالم وجدال منافق بقرآن وحكم الأئمة المضلين. فهذه الأمور الثلاثة خطيرة جدا على أديان الناس خطيرة جدا على أديان الناس الأمر الأول زلة العالم زلت. العالم. العالم الذي أصبح موضع قدوة للناس إذا زل إذا وقع في زلة كيف يكون أثر ومردود هذه الزلة على الناس الذين اطمأنوا إليه وإلى مكانته وإلى فضله وإلى علمه كيف سيكون مردوده عليه ولهذا يقال زلة العالم زلة العالم زلة العالم زلة العالم لأن الناس تنظر إلى علمائهم فإذا زل العالم الناس الآخرين سيقولون هذا قاله العالم الفلاني أو نقل عن العالم الفلاني بل بعض العوام له أغراض معينة أو أعمال معينة فعندهم قاعدة في هذا الباب يقول اجعل بينك وبين النار مطوع أو عالم يعني يبحث عن عالم ويجعله تسمع منه فتوى وفي ذمته ويبدأ يتنقل بين العلماء إلى أن يجد من يزل ويفتيه مثلا بما أراد ويمضي على عمله ويظن أنه برئت ذمته بذلك ويظن أنه برئت ذمته بذلك فالشاهد أن زلة العالم خطيرة جدا زلة العالم خطيرة جدا ومن آتاه الله العلم يجب عليه أن يتق الله عز وجل أولا في نفسه وثانيا في الأمة التي, التي تنظر إليه وتسمع كلامه فيتق الله جل وعلا لأن زلته خطيرة جدا وليست بالهينة الأمر الثاني جدال المنافق بالقرآن جدال المنافق بالقرآن وهذه أيضا هدم للدين أن يكون رجل قلبه زائغ قلبه زائغ وظال ومنحرف ويأتي عند الناس ويجادلهم بالقرآن ويجادلهم بالقرآن يكون يحفظ آيات كثيرة جدا هو نفسه في قرارة قلبه ليس من أهلها ولا يريدها اصلا. لكن يحفظ هذه الآيات ليجادل بها الناس ويشككهم في أديانهم في عقائدهم في عباداتهم فإذا بولي الناس بمنافق يحفظ آيات أو يحفظ القرآن أو يحفظ قدرا كبيرا من القرآن وهو في قلبه منافق كم سيتورط الناس من ورطات إذا بولوا بشخص بهذه الصفة فجدال المنافق بالقرآن في هدم للدين وإذا سأل سائل ما هي طريقة المنافق بالجدال في القرآن مر معنا فأما الذين في قلوبهم زيق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلة يتتبعون المتشابه ويتركون المحكم من آيات القرآن الكريم ابتغاء الفتنة أي إيقاع الناس في الفتنة في أديانهم وعقائدهم وعباداتهم قال وحكم الأئمة المضلين وحكم الأئمة المضلين إذا ولي أمر الناس رجلا مظلا رجلا مظلا فتانا للناس في أديانه كم سيجر على من تحته من رعية بسبب كونه هو الحاكم وهو آآ آآ الذي بيدها الإمرة والسلطة كم سيجني على من تحته من أتباع وكثير من الأتباع خوفا من سيفه كل ما قال شيء سيقولون حق ما قاله حق وكذلك يكون في ذلك هدم عظيم جدا لأديان الناس عندما يتولى حكمهم الأئمة المظلين ولما سأل صبيغ عمر عن الذاليات وأشباهها ضربه عمر والقصة مشهورة ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب ما جاء في اتباع المتشابه بقصة صبيغ بن عسل صبيغ بن عسل من أهل البصرة وفتن باتباع المتشابه وإثارة المتشابه بين الناس فكانت هذه طريقته في المجالس يأتي ويأتي بآيات فيها تشابه ويشكك الناس ويحدث إشكالات في نفوس الناس على طريقة أهل الزيق الذين حذر الله منهم ومر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم فلما بلغ ذلك عمر دعا الله سبحانه وتعالى أن يمكنه منه دعا عمر الله سبحانه وتعالى أن يمكنه منه ثم إنه حضر إلى مجلس عمر قال له من أنت؟ قال أنا عبد الله صديق ابن عصر وقال له عمر أنا عبد الله عمر ماذا تقول؟ قال أخبرني عن الذاريات ذروة أخبرني عن الحاملات وقرأ أخذ يأتي بآيات فأخذ يجيبه عمر رضي الله عنه بمعنى كل آية وفي ختام كل جواب يقول ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ما قلته ثم دعا عمر رضي الله عنه بعراجين النخل عراجين النخل عراجين النخل تعرفونها القنو الذي يكون فيها الرطب إذا جرد من إذا جرد من وبقي الخسبة العود المائل وأخذ منه السماريخ التي يكون فيها الرطب هذا يقال له عرجون وفي القرآن حتى عاد كالعرجون القديم هذا هو المراد بالعرجون فدعا بعرجين النخل في رواية دعا بجريد النخل ثم ضربه عمر رضي الله عنه وكان وقته الخليثة ضربه ضربا شديدا ثم أمر به أن يجلس في مكان حتى شوفي من الضرب وطلب أن يؤتى به مرة ثانية وضربه ثم لما جئ به المرة الثالثة قال يا, يا, يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فأحسن القتلة إن كنت ريد أن تقتلني فأحسن القتلة وإن كنت تريد أن تؤدبني فما بقي عندي شيء من الذي كنت أقوله كنت تريد أن تؤدبني ما بقي شيء يعني جميع الذي كنت أثيرًا من المتشابه هذا كلّا انتهى ما بقي من شيء فأنتreso إن كنت تريد أن تقتلني احسن القتلة أما إن كنت تريد, تريد أن تؤدبني يعني تقصد أن تؤدبني عن هذا العمل أفيدك أنه ما بقي شيء أصلا من ذلك وأمر به عليه الصلاة والس... أمر, رضي... أمر به رضي الله عنه وأعيد إلى أرضه وأخبر أبا موسى وكان الوالي هناك أن يعزم على الناس أن يكلمه أحد فكان إذا جاء إلى مجلس ما أحد يكلمه يقول الأمير المؤمنين عزم عليكم أن يكلمه أحد حتى جاء الصبيق إلى أبي موسى وحلف له أيمان أنه ما بقي شيء عنده أصلا من ذاك الذي كان يقوله ما بقي شيء فقال عمر تقبل توبته تقبل توبته فأدبه عمر رضي الله بعصى الحاكم أو الوالي ابن عباس وأيضا بعده بعض الصحابة كانوا إذا رأوا أشخاصا من أمثال صبيق يقولون ما أحوجه إلى أن يفعل به ما فعل بصبيق ما أحوجه أن يفعل به ما فعل بصبيق لأن صبيق داواه تأديب عمر رضي الله عنه أرضاه داواه تأديب عمر رضي الله عنه أرضاه لما مات عمر الخطاب جاء بعض الناس من أهل الفتنة إلى صبيق وقالوا جاء وقتك عمر مات جاء وقتك الآن قال لا والله نفعتني موعظة العبد الصالح قال لا والله نفعتني موعظة العبد الصالح موعظة العبد الصالح ما هي عراجين النخل الموعظة عراجين النخل عدبه ولهذا جاء في الأثر إن الله يزعب بالسلطان. ما لا يزعب القرآن يقولون من أمن العقوبة أساء الأدب من أمن العقوبة أساء الأدب فإذا كان السلطان بالمرصاد لدعاة الضلال وأهل الزيغ وأهل الباطل ما يستطيع منهم أحد لو أدب واحد فقط منهم بعرجون النخل ما يستطيع أي واحد منهم أن يثير شيئا من ما يثيره من الباطل والشكوك والشكوك إثارة العقائد المنحرفة أو المذاهب المنحلة أو مثلا المسالك الباطلة أو غير ذلك ما حد يستطيع وبهذا يكون أن المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذه الترجمة المتعلقة في باب ما جاء في اتباع المتشابه نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا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 الأحياء منهم والأموات وأذكر الإخوة أننا في آخر ساعة من الجمعة فلنخلص الدعاء ولنخلص الإقبال على الله سبحانه وتعالى اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر المدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين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 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا وأهلنا وأموالنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب وترضاه من سبيد الأقوال وصالح الأعمال اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ظالين ولا مضلين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا اللهم إنا نعود بك من الكفر ومن الفقر ونعود بك من عذاب القبر اللهم إنا نعود بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق اللهم إنا نعود برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين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 أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا ربنا ورب كل شيء ومليكه اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر اللهم اقض عنا الدين واغنينا من الفقر اللهم اقض عنا الدين من الفقر اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم انا نسألك باسماءك الحسنى وصفاتك العليا وانك أنت القوي العزيز المتين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 اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو أراد ديارنا وأوطاننا بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدميره تدبيره يا حي يا قيوم اللهم واجعل عليه دائرة السوء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت الجوات الكريم المحسن المنان أن ترحم ضعف إخواننا المسلمين في الصومال اللهم أشبع جائعهم وأروي عطشانهم واستر عاريهم يا حي يا قيوم ومن عليهم بفضلك وبركتك ومنك وعطائك يا جواد يا كريم يا حي يا قيوم اللهم اغفل لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم اغفل لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة سره وعلنا اللهم اغفل لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم, اللهم أغفنا اللهم أغفنا اللهم أغفنا اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا نافعا غير ضار اللهم أغف قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر اللهم سقي رحمة لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق اللهم اصفل الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اصفل الغيث ولا تجعلنا من الياءسين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت يا منان يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا بل جلال والإكران أن تصفينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين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 وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أزيانكم الله خيرا ومبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولمسلمين أجمعين آمين